اللهم اغفر لفلان وارفع درجته في المهديين وخلفه في عقبيه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه